أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قلَ أَجتَّنَا للتُخِجَنَا مِنْ أَرضِنَ بِسِحرِكَ يَموسَ فَل نَأتًا نَّكَ بِسِحْرم مِثِهِ فَجَعَبَينَنَا وَبَينَكَ مَوعدَ ال ل نُخْلِفُهُ نَحنُ وَلَا أَ تَمَكَانَ صُوى أَلَمْ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا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 وَ آممَ تُم لَ قَلَ أَن آذَنَ لكمْ إِهُ لَ بكُمَّ عَمَكُم السحِر فَلا أقَب عَن أَذِيَكُم وَأَرجُلَكُم مِن خِلَافِ وَل أُصَلِّبًا النَّكُم فِي جُزُوعٍ نَّخْلِ وَلَ تَلَمُ أَونَا أَشَددّ عَذَابَو وَأَبَقَقالَاول على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا بِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْر وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن تِرْبُهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 وَأَضَلَّ فِي الدَّعْوُن قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ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 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا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 قالَاوا مَا أَخْلَفْنَا مَوعِذَكَ بِمَلكِنَا وَلَكِ النَّاحُم مِلنَا أَزَرَم مِنزينََةِ القَوْمِ فَقَذَفْنَّهَا وَلَكِ النَّاحرُمْ مِلنَا أَزََم زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 وَونَحْشرُ المجرينينَ يَهُمَئِذ زُررقَ ييتَخافَتُونَ بَينَهُم إن لبستم إِلا بِسُم إِللاا عَشرَ نَحْنُ علممُ بِمَا يَقُونَ إذ يَقولُُ أَمسَلهُم طرَيقَةً إِللاا بِسُْم إِللاا يَمَ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 وَخَشعَةِ الأصوَاتةُ للِ الرَّحمَانِ فَلَا تَسَعُ إِلَّ همَسَ يَوْومَئِذِ اللا تَ فَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا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 تَقُولُ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَل قَذَ هِذَنَ إِلَ آدَمَ مِنْ قَلُ فَنَسَ وَلَم نَ جَِ لَهُ عزْمَ وَإِذْ قُلناَا لِمَلائِكَةِسجُدُ لِآادَمَ فَسَجَدُ إِللاا إِبِ سَأَبَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى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 قُلْ هِبَاتٌ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَادُوا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبذ على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِن آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأطْرَافًا نَهَارًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتوا تينا بايه من ربه اولم تاتيهم بينه ما في الصحف الاولى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا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 ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتي تِهِمْ مِنْ ذِكْرِ من رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسِرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَ دُونَ السَّحَر وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فليأ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 قَالُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 دُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى دَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لَّاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نُقْذِفُ بِالْحَقِّ كي على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هم يَنْشُرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يُسْأَلُونَ عَمَّا يَفْعَلُونَ وَهُمْ يسألون أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ فَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا تُبَحانَ بَلْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنْ رَضِيَ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ فَقَطَ اللَّهُ عَظِيم